ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح فيعفى عنهما في ثوب أو بدن وتصح الصلاة معهما وإلا ما أي شيء لا نفس له سائلة كذباب ونمل إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه وفي بعض النسخ إذا مات في الإناء وأفهم قوله وقع أي بنفسه أنه لو طرح ما لا نفس له سائلة في الماء ضر وهو ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغيرت ما وقعت فيه نجسته وإذا نشأت هذه الميتة من المائع كدود خل وفاكهة لم تنجسه قطعا ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة بعد ذلك قال والحيوان كله طاهر الإنسان في حياته لا يستطيع دائما أن ينفك عن كل شيء يحيط به فقد تصيبه النجاسة رغما عنه ولذلك إذا كانت النجاسة عينية فهل يعفى عن شيء منها؟ لو كان هناك بول أو غائط فإنه لا يعفى عن شيء منه كثر هذا الشيء أو قل ولكننا سنرى أن بعض الأحوال من النجاسات التي تتعلق بالإنسان يعفى عنها فعندما قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير فإذا حمل الإنسان النجاسة وأراد أن يقيم عبادة كالصلاة مثلا فإنها لا تصح منه ما دام يحمل هذه النجاسة لكن هناك اليسير منها فما معنى اليسير أولا ما هو ضابط اليسير وما هو ضابط الكثير الضابط في ذلك العرف مثلا لو وجدنا على إنسان دماء هذه الدماء هل هي كثيرة أم هي قليلة لو تحاكمنا إلى بعضنا البعض ثم نظرنا وكان يقول كل واحد من هذه دماء قليلة أو هذه دماء كثيرة مثلا طبيب أحيانا يعالج إنسانا في عيادته وخرجت بعض بثرات تلك الدم على ثوبه دون أن يشعر ذلك الطبيب لحام قصاب أراد أيضا فانتقلت بعض أثناء عمله بعض نقط الدم على ثوبه هذا طبيب أثناء هو يقلع مثلا درسا أو سنا لإنسان خرج منه بعض دماء فبعد ذلك انتقلت إلى ثوبه وأراد الصلاة أو هناك دم يسمى بدم البثارات يعني كل إنسان في جسمه خاصة في الظهر تخرج بعض الحبيبات الصغيرة وبعد ذلك قد تمتلئ دما أو تمتلئ قيحا وباحتكاكها مع الملابس قد تخرج نقط من الدم أو القيح تصيب الثوبة فإذا أراد الصلاة فما حكم الصلاة ننظر في هذه المسألة فإذا قال الناس عن هذه الدماء إنها كثيرة فلا يعفى عنها وإذا قالوا إنها قليلة فيعفى عنها هذا الضابط الذي تركه الشارع لتمييز الناس بين بعضهم البعض في مسألة القلة والكثرة يعني لو كانت مثلا نقاط وسيطة ولو بلغت عشر عشرين نقطة هكذا صغيرة ومتوزع على الثوب فهل يضر ذلك لا لا يضر ذلك أبدا بينما إذا كانت النجاسة تأتي من مغلظ يعني إذا كانت هذه النجاسة تأتي من كلب أو تأتي من خنزير فلا يعفى عن شيء منها على الإطلاق فقال من الدم والقيح فيعفى عنهما في ثوب أو بدن وتصح الصلاة معهما إذا الإنسان يصاب بخروج شيء من الدم أو القيح وهو ما يتحول بعد الدم فيتحول لون الدم إلى بياض مثلا فهذا شيء من القيح أو أثناء الحروق مثلا تخرج بعض السوائل التي تكون تحت الجلد أيضا يصبح معه شيء من بقبق هكذا تحدث في الجلد وتحتها شيء من الماء, من الماء هناك, الجروح هناك الجروح الدم المتخثر على الجرح هل يمكن أن تزيله مع أن الدم نجس ولكن لا يتم الشفاء إلا إذا يبس ذلك الدم وبعد ذلك نزل لوحده عندما يلتئم الجرح مع بعضه البعض فما حكم هذا المكان كذلك هناك دمامل تخرج مع بعض الناس لأمراض جلدية فيه هناك دم يخرج من البعوض من البراغيث فقد يصيب جسم الإنسان وهذه البعوضة تمتص شيئا من الدم فربما أثناء الاحتكاك تموت ويخرج الدم الذي فيها على الثوب أو على البدن وقد كان هذا كثيرا في المجتمعات ما يسمى بالقمل، وهو الذي يعيش في ثنايا الثياب وكانت هذه الحشرة الصغيرة التي هي يعني لونها من البني إلى السواد أقرب فتراها تعيش في ثنايا الجسم وتفرخ بيوضا والمجتمع كله كان مبتلا بها فما حكم الدماء التي تكون منها؟ هذه الأشياء هناك الذباب عندما يقف على ثوب فقد يكون واقفا على نجاسته أو هو يخرج شيئا فيعلم نقطة سوداء صغيرة فما حكم ذلك كل ذلك معفو عنه لأن الإنسان لو أردنا أن نحكم عليه بأن هذا من النجاسات غير المعفو عنها عند ذلك لا يستطيع أن يقيم صلاة ولا عبادة لأن الإنسان لا يخلو حتى لو خرج من بيته طاهرا متوضئا نظيفا فوقف الذباب على جسده نقول لو عد بعد ذلك إلى بيتك وتطهر وغير ثوبك لا لا يقال له هذا الأمر فأحيانا هل هذا الثوب عندما نقول فيعفى عنه في ثوب؟ والثوب هو ما يستر العورة وأحيانا أكثر من ذلك فقد يستعمل الثوب للدفء في الشتاء أو لدفع الحرارة في الصيف أو للتجمل مثلا في بعض الأنواع مثلا الإنسان الذي يضع طيلسان أو عباء عليه أو ما شاكل ذلك فهذه من الأشياء التي يتجمل فيها سواء كانت للستر أو للتجمل أو للحرارة أو للبرودة كل ذلك يسمى ثوبا حتى ولو كان ذلك في المكان الذي يصلي فيه مثلا في الثوب الذي وضعه للصلاة نعم. ف يعني إذا كان قليلا كما قلت أما إذا تعمد شيئا ولم يكن ثوبا يلبسه لا للتجمل ولا لشيء علم أن هذا الثوب أمامه وأراد الصلاة وفيه نجاس خفيفة فحملها ووضع على كتفه لماذا تحمل هذا؟ عند ذلك نقول له هذا يعفى عنه ما دام يسمى ثوبا أما أن يسمى محمولا سأعطي مثالا يوضح هذا الأمر أكثر إن الإسلام نظار إلى مسألة الاستنجاء فسمح الاستنجاء بأحد أمرين اثنين الأول أفضل الأشياء أن يستعمل الإنسان الماء والحجر فإلا أراد الاقتصار على واحد منهما استعمل الماء فإذا لم يوجد الماء استعمل الحجر الذي يستعمل الحجر أو يستعمل اليوم ما يسمى بالقماش أو هذه المحارم كلينكس مثلا أو هذه الكرارات الموجودة في المراحيض كل إنسان على حسب هذه من الأوراق التي تزيل بشكل جيد ولكننا لو أردنا أن نتحقق تماما هل هذه الإزالة إزالة حقيقية مئة في المئة؟ طبعا كلنا سيجيب لا لم تكن هذه النجاسة قد أزيلت يعني عضل لو كان الإنسان طوى يده هكذا يعني جعلها قبضة ثم نظر إلى الطيات التي تكون في يعني في يده هذه الطيات مثل العضلة الشرج تماما في عضلة الشرج هذه الثنايا التي قبضت على بعضها البعض بين كل ثنية وثنية يعني بين هذه الثنايا مع بعضها يوجد قليل من الغائط معفون عنه. لأن الإنسان يفعل هكذا مرة مرتين ثلاثة لا يعد يظهر شيء على الحجر أو على هذا القماش أو على هذا الورق لا يظهر شيء مع أنه قالع وجيد لكنه في الواقع لو قلنا الآن تعرق تعرقا شديدا وبعد ذلك وضعنا عليه ثوبا أبيض أفلا يتحول ذلك العرق إلى نجاسة منحلة أم لا يتحول دليل أن هناك كانت نجاسة معفوا عنها طيب إنسان متيمم حمل إنسان يصلي حمل إنسانا عفوا ليس متيمم إنسانا يصلي حمل إنسانا مستنجا بالحجار فالتصح صلاته لا تصح صلاته لأن الإنسان لا يكلف أن يحمل إنسانا آخر في أثناء صلاته ولذلك كما قلت الثوب الذي فيه نجاسا معفوا عنها لكنه لا يسمى ثوب منسوب إليه بل محمول عليه عند ذلك نقول هذه لا يعفى عنها لذلك قال فيعفى عنهما في ثوب أو بدن قال في ثوب هذا الثوب يشترط أن يكون يعني منسوبا إليه أو بدن وتصح الصلاة معهما يعني مع وجود النجاسة على البدن المعفو عنها أو على الثوب المعفو عنها إذا كان في بدن أو ثوب حتى ولو كانت في البدن وكانت في الثوب وأراد الصلاة عند ذلك تصح يعني إذا كان هنالك دم أو كان قيح وكان في ثوب أو كان في بدن وكان يسمى ذلك قليلا فإن الصلاة تصح بهما وإلا ما أي شيء لا نفس له سائلة هذه المسألة الثانية سنقف عندها أولا فنقول هناك حيوانات صغيرة هذه الحيوانات الصغيرة لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها كثيرة في البيوت كثيرا في المحلات كثيرا في المطابق كثيرا لا يمكن أبدا إلا وتوجد نأخذ ذباب مثلا أو ما يسمى بالزنبور زلطة دبور خنفساء كل هذه الحيوانات الصغيرة الطائرة لو أردنا نعم، أردنا أن نقطع منها جزءا يدا رجلا رأسا فهل ينزل منها شيء من الدم يعني من الدم قد يقول بعض الناس وربما من الخبراء أن دمها أبيض ونحن دمنا أحمى لا نريد أن ندخل في هذا الدم المعروف بالنسبة إلينا هل ينزل منها دم؟ لا ينزل منها دم هذه الحيوانات كل حيوان إذا قطعنا منهم عضو أو شققنا منه ذلك العضو ولا يسيل منه دم عند ذلك يسمى هذا الدم سمينا نفس ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له يسيل عند قطع أو شق عضوين من أعضاء هذا الحيوان فهمنا هذه القاعدة ما معنى ما لا نفس له سائلة أي ما لا دم له يظهر عند شق عضوين أو شق عضوين أو قطع يدين أو رأسين أو رجلين من هذه الحيوانة نعم وإلا ما أي شيء لا نفس له سائلة قال كذباب هذا مثال مفقط الذباب كل ما يجري على ذلك الأمر كذباب ونمل إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه نحن نعلم أن الميت من الحيوانات نجسة لكن هذه الحيوانات النجسة يعني إذا كانت على هذا الشكل إنها معفو عنها أيضا ذباب يقع فعند بحيرة ماء في المسجد فإذا استيقظنا صباحا وجدنا عدد من الذباب أو عدد من النحل أو عدد مثلا من الزنابير قد وقعت في هذه البحيرة في المسجد فهل نمتنع عن الوضوء منها بعض الناس دائما يتصور أنه يعيش على نهر النيل أو على نهر الفراتي أو أمام صنبور متفتحه يأتي به في الماء لا تصور دائما أنك في شدة وأنك في بادية وأن الماء ق... وإن الماء قليل وصعب تناوله وصعب عليك أن يعني تهدور ذلك الماء وأن تأتي بغيره عند ذلك تفكر وأنت فقيه في هذه المسألة بشكل جيد ليس الناس دائما يعيشون في المدن والماء متوفر لديهم فقد ينتقلون في الأسفار وقد يعني يوجدون في أماكن لا توجد فيها مياه فينبغي علينا هنا ألا نشدد على هؤلاء الناس طبعا ليس الأمر بأهوائنا وإنما الأمر وفق شريعة الله تبارك وتعالى إذا وقعت هذه الأشياء في المياه الإنسان لو عنده مئة ألف تنكت زيت ماذا يفعل؟ بيحطون بتناق وبسكر عليهم وبيجيب بدونات وإلى غير ذلك لكن الماء غالبا الإنسان لا يستطيع أن يحرزه في آنية مغبطات ومحكمة لأن الماء كثير ويحتاج دائما فيه إلى التطهير ومن الكلفة على الإنسان أن تقول له دائما أغلق صنب أغلق يعني هذه الآنية التي فيها الماء فالناس يتركون الماء هكذا في بحيراتهم أو في الصحراء أو في كذا ويستفيدون من ذلك الماء لكن الإسلام جاء فشرع علينا أمورا جميلة جدا نهانا عن البول في الماء الراكد لأن الناس يحتاجون إليه إلى شرب أو إلى طهارة لذلك طالب منا أن نحافظ على الماء حتى لا نلقي في ذلك الماء حجرا. المحافظة على الماء دعا إليها الإسلام ولا توجد حضارة في العالم ولا قوانين تحافظ على المياه كمحافظة الإسلام على المياه حتى على قليل من الماء في واحة في صحراء جاء الإسلام فطلب منا أن نحافظ على هذه المياه ألا ننجسها ألا نغيرها ألا نخلط بها شيئا أن نستعملها وفقا فقط وأن نجعل أن الذي يترك هذا الماء يتركه كأنه يعود إليه يريد أن يستعمله من جديد فإذا وقع في هذه آنية ذباب أو ما لا نفس له سائل ومات فيه وقع وقع بنفسه أما لو جئت أنا مثلا فكنست عرصة الدار ساحة الدار وبعد ذلك وجدت مثلا كمية من الذباب أو الزنابير قد ماتت فحملتها وبعد ذلك ألقيتها أين؟ ألقيتها في بحيرة الماء عند ذلك هذا المعفو عنه صار نجسا لأنه تم عمل ذلك بالإلقاء فيه إذا وقع بنفسه هذا أمر لا نستطيع رده أما إذا قمنا نحن فألقيناه بأنفسنا عند ذلك يصبح نجيسا نعم. وفي بعض النسخ إذا مات في الإناء وأفهم قوله وقع أي بنفسه أنه لو طرح ما لا نفس له سائل في الماء ضره وهو ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغيرت ما وقعت فيه نسجسته الآن كثرت ذباب في مكان في بحيرة ماء لو فعلنا هذا الماء فنظرنا فصار هذا الماء متغير لون متغير الطعم متغير الرائحة تغيرت الأوصاف بسبب كثرة ما وقع فيه من الحيوانات التي لا نفس لها سائل عند ذلك نقول الآن توقفوا عن استعماله ولا يصح سؤال آخر يأتي في الحياة المنزلية كل واحد منا يحتاج إلى مادة تسمى الخل والخل يأخذ من الفاكهة يؤخذ من العناب يأخذ من التمر نعم. هذا الخل عبارة عن شيء يوضع في إناء وبعد ذلك يحفظ فيه فيتحول من هذا العصير مثلا أو من هذه الفاكهة أو من هذه العنب إلى خمر محترمة لماذا تسمى محترم لأنها ستؤول إلى خل لا تقول إلى شراب خمر وبعد ذلك تغلو في هذا الإناء وثم تنخفض وبعد ذلك تتخلل فإذا تخللت هذه الماء هذه المائعات تخللت ننظر طهرت أول طيب إذا طهرت بالتخلل هذا يسمى بالانقلاب يعني انقلبت من نجاسة إلى طهارة عندما انقلبت من خمر إلى خل أصلها طاهر انقلب قلبت في مرحلة إلى مرحلة نجسة وهي لكن هذه النجاسة لا ننظر إليها نجاسة الآن لأن هذه الخمر محترمة وبعد ذلك تحولت إلى طهارة عند إلى طاهر عندما انقلبت إلى خل جميل إذا كان هذا الأمر فماذا يحدث لو نظرنا إلى ما يسمى طبعا اللبن الرائب على وجه ماذا يوجد إشطاء الموجودة إش الصفراء على قليل من اللبن كذلك في داخل الخل لو نظرنا إليها نرى عبارة عن قطعة موجودة فوق ذلك السائل الناس بسموها باللغة العامية إماية الخل هذه إماية الخل عبارة عن طبقة جاملة فوق هذا السائل لو نظرنا إليها وحكمنا ما فيها فنجد أن فيها بعض الديدان هذه الديدان من أين تولدت تولدت هذه الديدان من نفس الخل طيب هذه الدودة عاشت من الخل ثم ماتت ثم وقعت فيه ما تغيرت لا سحبناها ولا ألقيناها خرجت منه وعادت إليه فما حكم هذه الميتة الناشئة من هذا المائع الذي هو الخل ميتة حشرات طائرات دود إلى غير ذلك ثم وقع فيه ما حكمه معفو عنه أم لا معفو عنه كل شيء من، حتى من فضلات بني آداء يعني إنسان, إنسان تروى وبعد تبول تغوط وبعد أن يتغوط بعد فترة لو نظرنا إلى هذا الغائط نالك بعض الهيوط تفقس منها وبعد ذلك تخرج بعض الحشرات الطائرة ما حكم هذه نقوم متولدة من نجاسة صحيح هل تستطيع أن تحكم على كل حيوان صغير يطير أنه ما حكمه خلاص ما دام حيوان الأصل هو طاهر نعم. كذلك من فاكهة تمر تفتح التمر فتجد في داخله بعض الحيوانات الصغيرة خاصة إذا انتهت سنة على وعلى وقت قطع جزازه نعم لو فتحت فاكها كالتفاح مثلا كالسفرجل مثلا ترى في داخلها دود وترى في داخلها يعني حيوانات ميتة في التين هذا شيء كثير هذه الأشياء الموجودة في الفاكهة في التين في التفاح في كثير من في الجبن يعني في بعض الناس إذا يعني هذا الجبن الذي يصل إلى درجة وما شكل ذلك يصل إلى مرحلة يصير فيه الدود خاصة في بعض أنواع من الجبن يستعمله المصريون ترى أن الدود يكثر فيه فهذه الدود الناشئ من الخل الناشئ من الفاكهة الناشئ من الطعام هذا أيضا قال وإذا نشأت هذه الميتة من الماء كدود وخل كدود خل وفاكهة لم تنجس قطعا طبعا مو ننتظر طالعنا أمية الخل وطلعوا الديدان جيت جمعته ورجعت أدي رجعون أنا على الخل لا هذا مثل إلقاء ما لا نفس له سائل وين في الماء نفس الحكم نعم قال ويستثنى مع ما ذكر مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة يعني بعض الناس هل عندنا ماء هل تستطيع أن تحترز عن ذلك الماء من أن يشرب منه حيوان؟ طيب هذا الحيوان الذي شرب منه ألا ينفصل بعض الشعر منه عندما تأخذ الحليب وتنقي ذلك الحليب بمصفات دقيقة جدا ألا ترى في هذا الحليب شعر وصوف بعض الحيوانات ألا ترى فيه بقايا روث بعض الحيوانات ألا ترى فيه بقايا دم بعض الحيوانات حتى لو ذهبت اليوم إلى معمل الألباني والأجبال عندهم طريقة في تنظيف اللبن الحليب يعني نعم فعن طريق معين فترى أن الفضلات هذه الموجودة والشوائب الموجودة في الحليب تخرج لوحدها على الكمية الكبيرة جدا التي يستعملونها من أطنان تدخل إلى هذا المعمل لو أردت أن تنظر إلى هذه الفضلات قد لا تصدق أنها خرجت من الحليب ومن أراد أن يرى ذلك فليذهب معامل الحليب موجودة فيرى عبارة عن أوعية كبيرة ربما تبلغ برميلا هذه البرميل عبارة عن شعر ودم وقيح وروث موجود خرج من أين من الحليب لو نظرت إلى أي برميل من الحليب كنت لا ترى فيه شيئا أنت لكن هذا بفعل الآلات الدقيقة يمكن فرزه لوحده ليتحقق الأمر الأول من بين فرث ودم لبنا خارس هذا الشيء الأول قال الله سبحانه وتعالى في من بين فرث ودم لبنا خارس أيضا لو قلنا بأن هذه الأشياء تنجس الحليب القليل منها ينجس الحليب ما بقي كأس حليب طاهرة في الوجود ولذلك هذه الأشياء ناجسة لكن معفون عن القليل منها هذا شيء هناك بعض الناس يعملون في الأسواق في أسواق الدواب طبعا نحن الآن في مدينة في حضارة كان الناس دائما حتى الحمير والخيول يقومون بقص شعرها الآن عند قص الشعر مثل الحلاق الذي يحلق للإنسان لو أردنا أن أن نرى في ثوبه ألا نرى بعض الشعيرات انتقلت من إنسان إليه كذلك هذا الإنسان الذي يعمل مع الحيوانات تنتقل هذه الشعور هذه الشعور منها ما هو طاهر ومنها ما هو غير طاهر لو كان يقص شعر حمار ما حكم هذا الشعر المنفصل منه أي فهذه الشعور التي تنتقل إليه إن كانت قليلة فما حكمها أيضا معفو عنها أيضا الإنسان الذي يركب على دب ألا ينفصل عليه من هذه الدب بعض شعورها ممكن الناس بيجعلوا جلال على الدب كان إن كل إنسان بحسبه هو يتعرق والدابة تتعرق فينفصل شيء على جسده هذا أيضا يعني يكون بسيطا هناك أشياء تضع أنت سمك يعني مرة دخلنا إلى مسجد من المساجد وهذا خطأ يعني لكن مع ذلك جعلوا كم فرق سمك مثلا أين في البحر التي يتوضأ الناس منها طيب هذا السمك أليس له روث بول مثل بقية أي حيوانات أخرى فإن هذا البول وهذا الروث يخرج من السمك إلى الماء كما يخرج في البحر فما حكمه أيضا معفول عنه أما لو جمعناه وبعد ذلك سكبناه في المياه هذا ممنوع نعم هناك الأشياء التي لا تدركها الطرف لا يدركها الطرف أبدا مثل هلأ إنسان يمشي في الطريق أحيانا يحسب أن ماء يعني نزل عليه رشاش ماء أو كذا يا ترى هل يمكن أن يكون ذلك الرشاش طبعا لا يكلفنا الإسلام يعني أن نكون في وسواس دائم لا بالعكس يتساهل معنا في هذه الأمور كثيرة الطيور التي في السماء ألا تبول وهي في السماء أين يذهب بولها على الثياب وعلى الناس وعلى حاجاتهم فماذا يفعلون هل نستطيع أن نتحقق نحتاج إلى مجاهر إلى أماكن صلاتنا إلى أثوابنا إلى إسامنا لا نستطيع أن نفعل ذلك نعم إذا نظرت إلى حيوان يبول حصان قديش بالطريق أه؟ وهو يبول، لكن لو كنت قريبا منه لا ترى شيئا كن بعيدا ولو كان هو تحت أشعة الشمس فترى أن هناك رثاثا عندما يسقط البول على الأرض يخرج ذلك الرثاث إلى يتطاير هكذا لو كان الإنسان يمشي في الطريق أنت من بعد ترى أن هذا الرثاث قد أصاب ثوبا لكن لو جئت إلى هذا الإنسان ثم وضعت يدك على ثوبه فلا تجد بللا على ذلك الثوب هل تنجس ذلك الثوب لا لم يتنجس معفو عنه حتى ولو كان بعض الناس بصره قوي جدا ثم قال يوجد هنا يعني أدرس الدبوس يقول له العبرة في الغالب مو العبرة بواحد والله بصره شديد جدا ودقيق في هذه المسألة طبعا أدركناه نحن كما قلت بواسطة الشمس ولولا الشمس ما أدركنا ذلك أبدا أحيانا تقع في بعض المياه نجاسات لكن هذه النجاسات موافقة للماء في لونها في شكلها في طعمها في رائحتها ما لا رائحة ما لا لون ما لا طعم لكنها دخلت ولا يستطيع الإنسان إنذ عندما رأى الماء ورأى ونظر فيه وتحقق وشده فوجد أن هذا الماء طاهر يتوضأ منه أم لا يتوضأ لا. هذه أشياء يعني عامة تكون في المجتمع لو أردنا أن نبحث في هذه المعفوات لقد نظم بعض العلماء نظما وألف كتبا فهناك منظومة تسمى بمنظومة ابن العماد في المعفوات. ذكر كل المعفوات في الشريعة الإسلامية حتى صارت المعفوات عبارة عن كتاب فقه لوحده يدرس تحت اسم كلمة المعفوات ما الملخص قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يوجد حرج في الدين ولذلك لو نظرت إلى بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أصاب ثوبه. إذا أصابت النجاسة هذه الثوبة، فإنه يجب عليه أن يقطع الثوبة بمقدار تلك النجاسة. أما عندنا الحمد لله جعل لنا الماء طاهرا، فيمكن للإنسان أن يحول الشيء المتنجس إلى شيء طاهر. قال بعد ذلك والحيوان كله طاهر. الحيوان عندنا في الكون يوجد إنسان وحيوان وجماد. يعني ونبات نعم بالنسبة للإنسان الإنسان طاهر ولقد كرمنا بني آذة طيب الحيوان كمن كله طاهر باستثناء الكلب والخنزير وهذا لأن الشارع حكم عليهم بالنجاسة طيب الجمادات الأخشاب الحجارة كل هذه الجمادات في الكون ما حكمها أيضا طاهرة والحيوان كله طاهر حتى منيه لأن المنية في الأصل هو, هو ما يتسبب منه بإرادة الله تبارك وتعالى سبب ليتكون حيوان آخر فإذا كان أصله نجس عند ذلك يتحول إلى نجس فمني كل حيوان طاهر يكون أيضا طاهرا نعم أما النجاسة التي نحكم عليها نحكم على ميتة الحيوان إذا مات هذا الحيوان طبعا باستثناء حيوانين كما سيأتي معنا وهما طبعا السمك والجراد فهو يؤكل ميتا ولا ولا يوجد طريقة للتذكية فيه لأننا إذا أخرجنا السمك ماذا فعلنا ماتت وإذا فصلنا رأسا الجراد عن جسمه فإنه يموت فهذا يؤكل بحال الموت وهذا يؤكل في حال الموت ولا توجد طريقة للتذكية وإن ذكي السمك أحيانا لراحته لا لحله يعني خرجنا فرق سمك كبير ثم رأينا في بعض الأسماك تعيش فترة طويلة من الزمن بعد خروجها لو, قال قائل لو قطعنا الرأس وفصلناه عند ذلك تموت وهذا يعني نوع من الراحة وحتى لا يتعذب ذلك الحيوان فالذبح لا نأكله يعني نذبح من أجل الأكل وإنما نذبحه الآن من أجل راحته هلأ في بعض الأسماك سموه مثل أبو شنب هذا يخرج عندنا في بحيرة قطينة مثلا إذا أخرجته قد رأيته أنا ممكن أن يسأل الإنسان أي بائع سماك فربما يتقلب وهو خارج الماء حتى خلال أكثر 48 ساعة يتقل حتى لو مسكته بعد 48 ساعة وأعدته إلى الماء فإنه يسري في الماء سبحان الله في بعض الأسماك لا تتحمل لحظة عندما تخرجها من الماء ولو نصف دقيقة عند ذلك يموت والحيوان كله طاهر إذا الجزء المنفصل من الحيوان ما حكمه؟ إذا قلنا دائما نأخذ حكم الجزء المنفصل من الحيوان كحكم ميتته الآن واحد عندنا الخروف طاهر أم نجيس طاهر طيب الآن لو مات ما حكمه مات دون تذكية ما حكمه نجيس جاء إنسان فقطع قطع من أليته فهل تؤكال ما حكمها نجيسة لو أراد أن يصيد صيدا فضرب مثلا سكينا أو سيفا أو كذا فقطع جزءا من الحيوان ثم ول الحيوان هاربا يعني ترك هذا الجزء وهرب وبعد ذلك قدر عليه هذا الحيوان لضعف أصابه من هذا الضرب فقام بذبحه مثلا ما حكم الجزء الأول المنفصل منه نجس لأن كل جزء في الحياة منفصل كيف يكون حكمه كميتة الحي الذي منه فصل ما حكم ميتته لو كان بعد الحياة حكمها نجسة يكون نجس حكمها طاهرة طاهرة يعني قطعت قطعة من السمك ما حكمها هذا لو مات طاهرة كذلك الجزء منه طاهريك مسكت جراده فقطعت رجلها واردت أن أكل هذه الرجل ما حكمها طاهرة أو نجسة هذه تؤكل ميتة بهذا فهي طاهرة قطع من بني آدم ما حكمها بني آدم طاهر قطع منه ما حكمها طاهرة طبعا لا تؤكد لكن ما بالنسبة للطهارة والنجاسة حكمها طاهرة والحيوان كله طاهر <تصفيق> إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما الكلب والخنزير هو في الواقع جاء مسألة الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب اختلف العلماء في مسألة ولوغه هل هو لسبب نجاسته هل نجاسته كله أو بعض بعض الفقهاء يرى أن النجاسة إنما تختص برأسه لأن الولوغ إنما يكون عن طريق الفم الموجود في الرأس وقالوا رأسه فقط نجس أو فمه نجس والباقي طاهر وبعضهم قال إن الغسل من الكلب تعبدي ما قال رسول الله إنه نجس صلى الله عليه وسلم ولكن قال اغسلوا منه سبع مرات ما أن هذه غسل غسلات مغلظة ولا تكون مغلظة إلا من النجاس ما قال أنه أمر الظاهر في هذا الحديث أننا أمرنا بالغسل منه سبع مرات إذن هذا الحكم, الحكم عليه بالنجاسة شيء الحكم بالغسل منه شيء آخر الإمام الشافعي يرى إذا كان أطهر شيء فيه وهو الذي يلهث دائما وينظفه هذا اللسان نجس إذا كان أطهر شيء فيه وأنظف شيء فيه نجس فما حكم الباقي النجاسة فيه أكثر ولذلك حكم عليه كله بالنجاسة كيف تنتقل النجاسة من الكلب إلينا طبعا بواسطة الرطوبة قد يكون الكلب رطبا فينقل النجاسة إلى شيء جاف وقد يكون بأيدينا مثلا مبلولة وضعناها على كلب تنجست اليد انتقلت بسبب الرطوبة قد يكون الكلب رطبا ونحن الجزء الذي لامسناه رطب هل تنتقل النجاسة؟ نعم إذن بقيت حالة واحدة ما هي أن يكون الكلب جافا وأن يكون جسمنا جافا مر كلب أمام ثوبك لكنه كان هو جاف هل أثر شيء من النجاسات عليه نقول جاف على جاف طاهر بلا خل إلا الكلب والخنزير نعم كذلك نفس الأحكام التي تتعلق بالكلب تتعلق بالخنزير قال وما تولد منهما يعني ابن الخنزير وابن الكلب نعم نفس الحكم بالنسبة لهما أو يعني جاء مثلا أنثى من هذه الجهة وأنثى طاهرة مع كلب أي حيوانين كان أو كلب مثلا طبعا مع أي أنثى طاهرة أو العكس حيوان طاهر مع كلب, مع كلب يعني مع أنثى الكلب الحيوان الناتج منهما الأطباء الآن يقولون إن هذا الشيء لا ينعقد وكان الفقهاء يتصورون ذلك لكن حتى نفهم هذه الأمور هناك بعض السلالات يعني يعني بتلاقي بعض الأنواع قد لا تسمى كلبا لكن من هذا النوع نحكم عليها نحن بالطهارة إذا أمكن عقلا وطبا اجتماع أنثى من هنا أنثى طاهرة مع كلب أو خنزير بالعكس كل الحيوانات مع أنثى من كلب أو خنزير إذا أمكن اجتماعه هذين حيوانين مع بعضهما وبعد ذلك خرج هذا الولد لا هو كلب ولا هو من ذلك الأصهجين ما حكمه يتبع في الأخس في النجاسة لأحد أصلي هذه من أجل أن نتعلم القاعدة قد يأتي يوم يهجنون هذه الحيوانات على بعضها البعض فما حكم النتيجة فيها أعرفنا النتيجة قبل أن يفعلوا ذلك الأب وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة كما قلنا أيضا غائط خرج منه دود ومشى أو طائر وخرجت ما حكم هذه الفراشة التي خرجت من الغائط هذا الحيوان أيضا هذا طاهر لأننا ما استثنينا إلا الكلب والخنز طيب ما هي الميتات الطاهرة سيتكلم عنها والميتة كلها نجسة نقف هنا إن شاء الله ونتابع. والحمد لله رب العالم.